الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد وعنك سردح جني رسالة القواعد المثلاء في صفات الله وأصمائه الحسنى ফরুড ফল <'ala> <tod> পাহো সব সনাই সফার বেহালো কী আফর ও ফল খাল সনাইফাত খুশি ফুল কস আদো না তু স ظهر وحي مؤقنا من كمال الموصوف بها ربك كسيفنا كامل لمجلس ما هو اكثر واحكم بدن مركي هو راهي انه ظاهر انه سموقناي مر كسو ايات اي احاديث اي الله سبحانه وتعالى صفات كيسه اي كورنتو ومر كسو الله سبحانه وتعالى شرف تيسه هي صفات كيسه أي آذ فربغن ايان هذه القاعدة مصنف رحمه الله تعالى وحاو الرضاين ونوت المام إلى ها استثاثيس إنه يكس فيسيه استثاث مدح وكمال قال المال لفرحمه الله تعالى وحاو يري ولهذا صدى لأجل قيد كانت وحياات الصفات ال الثبوتية ال السفات التي أخبر الله بها عن نفسه ولاها النفي سكمي أكثر إذا ياقبدا بكثير نفر بضاً من صفات السلبية الصفات هو هي النفي صديلي وحك صفات إلى شبحانه وتعالم نفي سخص غي أو نفي سق معي রু স খুল والغالب فيها سيدة بدنة التفصيل إلا كالصار صارويا أو سيفة والبن ميشيد اللغو شايدة لأنه محايا لي كلما كثير الأخبار مركز أو قوان اعتماد أما عبادتهم كوارران كالغاور رمي عنها إيادة وتنوعات عبادت الدلالاتها وحا إنا توسيسم ظهر وحا أم وحا موقاني من كمال الموصوف بها كيكو سفى إسماء إنو كامل يهي ما لم يكن معلوما من قبل وحان هاي مهرت هي أمو قتي أي أي نوصة موقنيسة ولهذا صدى العجل قد كانت الصفات الثبوتية صفات كإلهي سبحانه وتعالى ونفتي سأصغي أي كبضان تهي صفات كإلهي سبحانه وتعالى ونفتي سأديدي قالوا احدوا اما صفات سلبية صفات سار في الهي النفتي تذكر ذي تذكروا قالبا وعلى الله شهده عمومهان اي الله شهده لما تفصيله وما نكره صار صاره إلا في الأحوال التالية صدح اخيموت ايهم بصفات كالنفية الهي النفتي سؤدي ذي الله تفصيلني لكن اصل كيغوحي كتما دام تلمان لا التمام او ان قال الواحه الاولى تهور بيان العموم كماله وا سبحانه وتعالى عبيدت لعبيد ريو صفات الاله هي عامه ان كامل كوصفه كوصف كما في قوله تعالى سذ الهي كتابه كو ليس كمثله شيء اله وحلمده مجرا ولم يكن له كفوًا أحد كذلك إذن لم يثل الله تسأل الله أيضا نمسو عروري تكو باذه وحاو انصفاتكم تلبق الله تفصيلي وحاكم ماذا انصفاتكم عموم كيما دان مسألة ذكال دا الله بعد وأن نفيه ديد ملد ديده ما وحا أي في حقه الكاذبون وهي لا يكوب بين بين علياشي كما في قوله تعالى سيد الى سبحانه وتعالى يريد ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا الى سبحانه وتعالى نفي ذني ونفي سم اديري وحو مركا دور سيفا ايو إلهي بيت أبتل ما منبه إلهي ليه إنه ولد ليه إلهي إنه أمه ابونا إنه ولد سميسته ما كان ينبقي للرحمن إلهي أمه ابونا إن يتخذ ولدا إنه إلهي إلما سميسته إلهي أمه ابونا ربني مريسا كمه ابونا رغتلنا واحد كثير من ديد ديد ملا ديد أيوم إياه سبحانه وتعالى اللاصب أيوم إنونا إلهي ثمين وح أولادونا لهين الثالث تقلس الدحاد ودفع الديدم للرابيو تواهمو إن لي موضو نقص إنو نقصي كجر من كمال إلهي كامل لمدهيسة إنو نقصي كجر سي لوفه من أي الله تفصيلية فيما يتعلق بهذا الأمر المعين أمر فمعين كأمر كلها شكوانا شكوانا إله خلقه كوارهماي خلقه كوارهماي سأن لوم وذن إن نقصه كدعي كمان لمديسا أيها واحكو يمد تفسير لك على ساساريه كما في قوله تعالى سيد إله كتاب في سوق شهده وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إله واحكو يريد فماذا أبورست عن أبورناي يدولك أبورك عن أبورناي إذا ما يقول لكم وما أننا أبورين عيار يقول الله أبوري لأجل أن أن يعبد الله إن إله إلا أعابده وإله سبحانه وتعالى أظن الله قال أيه إلهي أبوري أبورست المركز فماذا الله أبوري يدولك كما يدعين وح عيارة وحسودنا كما يذين ايه waxay ku dhacday in maxsar weyn oo ilaahi subhanahu وما ta'ala ka warramay wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qul lihi ta'ala wa laqad khalaqna samaawaati wal arda ilaahi wa hawlihi samada ya dhulka ayaan aburnay wa ma baynahuma ya waxi أدب المسائل هذه ندب ونقن صفات الى سبحانه وتعالى ونفسه اوصغى هي صفات مدح وكمال والغالب فيها التفصيل صفات تاسئ امانت يكمالكم كوصف الانسان سيده بدن وحو كيماده التفصيل الا كل صار صار وصفات الى الله لبديو ا صفات الى الله ونفسه سدا قال يبقى وحبضا ان ليس سبحانه وتعالى, أكتل مامي الهي وتعالى مامي او قتل ما ماي ام سبحانه وتعالى وحده تفصيلا عن قتل ما من لكن صدخ ريمود او قوداته ايا لو تفصيلين كره صدخ ريمود ايا لو تفصيليا صدخ الرمود وخا كميد ان نفي وخصو دحارورى عموم كصفات الالهه نفيه انه قد خيمت عمومك الى سبحانه وتعالى صفاته هي سكامل قام ان لو دخل شيء هو كما هي ده ليس كمثله شيء اي ولم يكن له كفوا احد تكلل بال كاذبين تو هيشانان او يادنا لا اسك دفاعه يادنا نفيغه وحا كيمادم ان لا كلاسار صار لاجل بانتوده ان لو ان بابي مساله aws nafiga tooto ka kuimid loo kala saarsaro waxa kamidan waa ismootiin badu hawiyan aan man samiga kalaam shayna isku mootiin sifad kiciin nafsi ku dhacay ayaa iyadana nafiga loo baan ballaadiya halku tooto ku iman laha hadan markala ay nu ku aksar kareega ya qaallibkeegu waxay qotimaadaan in la kala in la badiyo oo la kala saar saaro waan la isku cilmiin sifadkiisa ee naftiisa u diiday waa sidii wax weyn jahliga aan moota aan hurdada cajsiga nisyanka ee si أكثر كيضا أحد خطي مادام إلا الضوضوض أو على الشيخ شاكي لكن صد حذاء الرموت أيها اللي غيابا إن صفات الله المام أو اللو بديو قال المالك رحمه الله تعالى وحو يريد القاعدة الخامسة قاعدة الشناب صفات الثبوتية صفات إلهي وصكتي أي أنك سكس فيه تنقسم واحد إلى قسمين اللبقه يبدو وقيل صفات خلال سبحانه وتعالى ونفي صوصبي لبا ريمود بقيل الآن هي ان ارينته كو باد ذاتيه ارينته لبا الذاتية واقعيه ادوب ذاتيه ما خال يراها ده ذاتيه اللفظيه وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها সিফাত কা যাতি কা ওয়াস সিফাত কাইলা সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনা কাসুলিন কা নাসুলাইন ওয়া লিহি ইয়া waasida hayaatada ilaahay ilmada ilaahay qudrada ilaahay xikmada ilaahay iyo wixii lamidha sifaad ka waxaa la wasifaad zaatiyey ma'nawiyey taayibta dad kala baad waasifaad khabariyey waasifaad zaatiyey khabariyey oo waa um baa lagu suuga dariil saxiixa ayoob baa ku suugay wax كذلك هو وجه الهي كذلك هو عينك الهي وتعالى كذلك هو أصابع الهي كذلك هو رجل ساق وحيه للمد صفات نوع عاصة وحلتها صفات ذاتية خبرية فالذاتية فعلنا ذات الهي بكساب سيه خبرية, خبرية محلو يري خبرية وحلو يري لأن خبر نصب كمد من الكتاب أو من الصنة الصحيحة صفات كملكة وعوية فعلها هي نوحل إلى ضوى الصفاء وهي صفات المتعلقة بمشيعة الله وصفات كخحرا مشيعة إلهي سبحانه وتعالى وهي النوعان يظن والله بقيض صفات لها سبب معلوم صفات আল্লাহা সবাই হে নাই খুফ রে গলা সুবাহ <تصفيق> صفات قايفة وذكال الله بعد وصفات ليس لها سبب معلوم وصفات أن لقرنين سببته أستمعي وصد النزول إلى سماء الدنيا وربي أصعد على دعيه قال ابن عسين رحمه الله تعالى وحويري فالذاتية هي التي واته لم يزالون كسول ولا يزالون كسولين متصفا بها إنه قصفة سيئة كالعلم وعلمه والقدرة كردي والصمعية مقلقية والبصر أرقتيدي والعزة الشرفية والحكمة والعلو صرينتي والعظمة صفات كالنوعا سوحل لذا صفات الذاتية المعنوية صفات الذاتية المعنوية ومنها وحكم صفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين قال واحد والفعلية هي التي واتي تتعلق كحرا بمشيئته إلهي مشيئة سيطان تانكيثة إن شاء فعلها ذو الدون ربي واسمينه وإن شاء ذو الدون لم يفعلها ما سمينه فالإستيواء واسرينت إلهي واسرينت إلهي سبحانه وتعالى وعرشهم على العرش أكسر مري والنزول إلى السماء الدنيا هي كذلك أصداد عهربو صداد عيهم খাম কলাম ও জাতীয় ফেস دونا فعليا و اين نقنصه خلق قيسا وقت الله اللي ام بيديس وقت يقول لها الليل كذلك وحري هو كجوجيه لبدا هو نكون كارتها فعليه يا ذاتيه فانه باعتبار اصله صفه اصل كيما مر كي لهو صفه ذاتيه و لان الله تعالى لم يزال كمسول ولا يزال كنسول مايو متكلمان وها الى هيك الله খানিফলিয়া لأن, ال... لأن الكلام يتعلق واحد كحريه بما شئته إله سبحانه وتعالى دون تنكيس كحريه لم يأتي يتكلم ربي واها الله متى شاء وقت دونها الله بما شاء وقت وقته دونه وقوها الله كما في قوله تعالى سيد الله كتاب كيس قده المامي إنما أمره إلى أمر كيس وحويه إذا أراد شيئا شيء حد رب أن ان يقول لهكم فيقوم ان ولاه يراده او فيكون, فيكون كبعدنا واهانيا وكل صفه صفك است وتعلقك بمشيئته تعالى الهي دون تانكيس فانها تابعه وحرايسه لحكمته حكمه الهي بالرايسه طونتانك الهي اي الله سبحانه وتعالى ان شيخنا دا هو غيچهدو ايي daba socota wa qad ta kun wax laga yaabo al hikmatu ma'lumatan lana ina in hikmada ogaanaa laga yaabo wa qad na'jizu wa hal ghiyaba ina an garan waynana way dhici karta an idraakiiha gaaritaan keega laakinna hayashan calam waxaan ognahay إلا وهو موافق شيغا سوح وافق سيئي للحكمة حكمة إلهي ووافق سيئي كما يشير صدو إن تصي إليها أرنت أو قتل مامي قوله تعالى إلهي قول كيسو وما تشاءون ما الضونتان إلا أن يشاء الله إنه إلهي سبحانه وتعالى إذين ضون مويانه إن الله كان عليما حكيما إذن خلاصة هذه القاعدة ايضا نوحا كفا إذي سننا صفاتك إلهي سبحانه إله وتعالى والنفسي سأصغي إنا أقيد سنتهي لبضع الرماض أيام كفا إذي سننا هذه المسألة خلاصة القول لبضع المركة القاعد المسنف رحمه الله وتعالى وإستبدغي إن شاء الله دروسة إن شاء الله سوص عطا أيام كلام رحندون هذه الهيرام انتصيا مع اخره بحينا الى ونا صوتنا كلا محمد شبدل لا اله الا الله تستغفروا